يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستو في لكم رسول الله لو ورؤوسهم رأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين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 وأنفقوا مما رزق لكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق من الصالحين